3- استمع إلى الجمل ثم أكمل الفراغات من القائمة الآتية كما في المثال مدرسة الرياضة في صالة الرياضة مدرس العلوم في المختبر مدرس التاريخ في الصف مدرس اللغة العربية في مختبر اللغة